وكم أغلقنا قبلهم من قبلهم أجد منهم طفشا فنسقبوا في البلاد هذا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَّنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَدْ فَمَّا وَهُوَ شَيْدٌ وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاعَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِسْتَةِ آيَابٍ وَمَا مَتْ ஓ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً